حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا, كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا, فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئننا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نَدْعُو وَمَن دُونَهُ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطَ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّن فَمَن أَظْنَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا فأو إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذات الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرُضُوْمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدٌ وَمَن يضل الفلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظوا وهم رقود وتحسبهم أيقاظوا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالصيد لو اطنعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بودقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه، وليتنطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتكم ولن تفلحوا ولا تفلحوا إذا أبدا، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة وأن الساعة لا ريب فيها. إذ ما بينهم أمرهم، فقالوا: بنوا عليهم بنيانا، ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم ننتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة الرابع كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وربّي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا من راء ظاهر ولا تستفت فيهم منهم أحدا وإذا تقولن أن لشيء إني فاعله ذلك غدا إلا إلا أن يشاء الله كَرَّبَكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلِ عَسَىٰ وَقُلِ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا دَارَ شَذَا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ وَسِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالرِّيحُ وَمَا وَأَسْمَعَ يَوْمَ يَأْتُونَنَا أبصر به وأسمع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 نا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقما وإي يستغيث يغاثوا بمائك المهل بمائك المهل يشوى الوجوه وإي يستغيث يغاثوا بمائك المهل كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب, بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعمروا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم تجري مياه تحتيم الأنهار يحلون فيها من أسوار مياه ذنب ويلبسون ثيابا خضرا من سودسيا واستبرق متكئين فيها على الأراك متكئين فيها على الأراك نعمة ثواب وحسن فَقَالَ وَطْلَبَ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ حَفَقْنَا هُمَا وَحَفَقْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَأَجْعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ ويحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجدت إلى ربين أجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي, خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نغفة ثم سو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 وجنتك ويغسل عليها حسنا من السماء فتصبح صعدة زنقا أو يصبح ما أهغرا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره. تَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفْثَهُ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيْ خَوْيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ وَيَقُولُ يَا لِيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُ لَهُ وَفِيَةٌ صُرُونَهُمْ يُدْنِي لِلَّهِ وَمَا كَانَ مُتَصِرًا هُنَاكَ الْوَلَائِيَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هو خير ثوادا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما كما أنزلناه من السماء فاختنط به نبات الأرض فاصبح هشيمًا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجمان ويوما نسير الجبال، وترى الأرض بارزة، وترى الأرض بارزة، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفّا، على ربك صفّا، لقد جئتم هناك ما خلقناكم أول مرة، بل تعمتم ألا نجعل لكم. موعداً ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما في فترى المجرمين فترى المجرمين مشفقين مما في ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لعاد الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرته ولا كبيرة إلا أحصلها ووجدوا ما عملوا حاضراً ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مبقياً ورأى المجنون النار ورأى المجنون النار فظنوا أنهم مواقعها فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلاه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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحطوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها, فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذَانِهِمْ وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا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 فَلَمَّا جَاهَزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا لَقَدْ لقينا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَاهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَيْنَا إِنَّ الصَّخْرَ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُرُوتَ وَمَا أَسَاهِيهُ إلَّا الشِّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ اتخذ سبينه في البحر عجبا قال ذلك ما كنا ندغف ارتد على اثار ما فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عبادنا وعلمنا وعلمناه من لا دُونَهِ عِلْمَ قال له موسى هل أتبعك على تعلم من مما علمت رجلا قال إنك لا تستطيع معي صدرًا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها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 قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقلك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني, فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فاطنقا حتى اذا اتى حتى اذا اتى يا اهل قريه استطعم اهلها فابوا فابوا ان يضيفوهما فوجدا في اجدر يريد ان يقض فاقاما قال لو شئت اتخذت عليه اجرا قال تدا في رق بيني وبينك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 وَأَمَّا الْأُلْدَام فَكَانَ أَبَوَاهُ مؤمنين فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فأردنا أن يبادلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يديمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا سأتلو عليكم منه ذكرا كنا له في الأرض وآتيناه, وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدنا تضرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما, وإما أن تتبع خذ فيهم حسنة قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذبا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فلقوا جزاءن الحسنة وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مضيء الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك قد أحضنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلو بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا هذا الطرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينك فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال فخ حتى إذا جعله نارا قال آتوا أفرق عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي, وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جماعة وعرضنا جملا للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء اينا ذكروا وكانوا وكانوا لا يستطيعون سماع وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء انا ذكرى وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الْنَّذِيرَ كَفَرُوا أَفَحَسِبَ الْنَّذِيرَ كَفَرُوا إِنَّ الْمُتَّخِذِينَ عِبَادِ مِنْ أَوْلِيَاءِهِمْ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا أن ننبئكم بالأخسر أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آيات ورسلي هزوا إن من الذين آمنوا عمروا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس كانت لهم جنات نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حيولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لانفذ البحر لا نفدا البحر قبل آتاه فذكر كلمات ترّبي ولو جنا بمثل مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما إلىهكم إلىه واحد فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ رَبِّهِ أَحَدًا